<تصفيق> <تصفيق> الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخذ عن علمه مكان ولا يشغله شام عن شأن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى والسلام على رسوله المؤيد بالقرآن دامر الباطل بالحجة والبرهان وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والإيمان وعلى كل من سار على نهجهم وافتفى أثرهم إلى يوم جمع الإنسان وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أولا نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الامطار امطار خير وبركه ونسبة لهذه الأجواء نتهب أن نختصر الموضوع هو موضوع كبير موضوع الاستقامة تستقيم كما أمر والحديث يكون إن شاء الله بايجاز حول المعنى العام لهذه الآية ثم بعض الوقفات فنبدأ بالمعنى الاجمالي لهذه الآية وهي الآية رغم 112 من سورة هود يخاطب فيها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا استقم كما امرت ومن تعب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير فاستقيم اي اطلب الاستقامه على الصراط المستقيم لا نسيل والتعب الطلق كما يقال استغفر طلب الغفره استطعم اطلب الطعام استهدي واطلب الهدايه استقيم واظلم الإقامة على الدين وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامه لا يعني انها على غير استقامه بل كان عليه الصلاة والسلام في غايه الاستقامه والمقصود الاستمرار على الاستقامه والثبات عليها كما امرت اي مثل الاستقامة التي امرت بها يا محمد وهذا امر للنبي عليه الصلاه والسلام ان يلزم الاوامر الربانيه ولا يتعداها الى غيرها كما امرت لأن هناك لا مناهج منحرفه في طرف الاستقامه بعض الناس يبحث عن الاستقامه بمخالفات الشريعه بتعذيب النفس بالتجويع بضرب الابدان واساله الدماء هذه لم يؤمر بها النبي عليه الصلاه والسلام لذلك خاطبه الله قائلا كما امرت يا محمد ومن تاب معك اي الذين امنوا معك يا محمد اي من فليستقيموا وربنا جل وعلا ربط الاستقامه للتائبين لان الاستقامه من صفات النفوس الطاهره والقلوب النقيه فقال الله جل وعلا له ومن تاب معك هؤلاء التائبين من الشرك الى التوحيد ومن الجاهلية الى الاسلام هؤلاء ايضا في معك يا محمد ولا تطغوا الطويان مجاوزة الحد كما قال الله عز وجل في قصة نور عليه السلام وانا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى الماء اي تجاوز الماء المغدار المتوقع حملناكم في الجارية ولا تطغوا اي لا تتجاوز حدود الشريعة لا تتعدوها إلى غيرها والنهي عن الطويان إشارة إلى أن التائب الإنسان عندما يتوب يتولد عنده حماس هذا الحماس قد يؤديه إلى الطويان يقولوا إلى الطويان بعض الشباب الزاداء من المعاصي وهداه الله جل وعلا يتولد عنده حماس هذا الحماس قد يدفره إلى أن يتجاوز حد الشريعة يدخل في مشاكل مع اهل البيت مع الاخوات في البيت في مساله الحجاب مع الاخوه داخل البيت في بعض الالتزامات في مشاهده التلفاز احيانا يدخل في مخالفات ومخاصمات مع الوالدين مع الأب والام وقد يكون في سلوكه نور من الطغيان لذلك قال الله عز وجل ولا تطغوا الشباب التالي اذا ما وجد الارشاد والنصيحه يتحول بهذا الحماس إلى تكفير إلى تفجير، إلى تهديد إلى خروج على الصراط المستقبل ولا تطوروا ختام الآية انه بما تعملون بصير هذا الخبر من الله عز وجل أنه لا تخفى عليه من أمور العباد خافية وهذا الخبر يتضمن التحفير يعني ربنا جل وعلا يحذر أي إنسان من أن يتستر بمعصية فالله جل وعلا بصير أن يتساهل في واجب الله جل وعلا علم مثل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى يعني هذا الجاهل الذي ينهى عبدًا إلى الصلاة ألم يعلم بأن الله يرى ومثل قوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنه بما تعملون بصير خبر يتضمن أنه عن التسدر في المعاصي والزجر عن التهاون في الواجبات هذا المعنى العام بإيجاز لهذه الآلة أما الوقفات أم الوقفة الأولى الاستقامة من أعلى المقامات يعتقبها للإنسان إلى أعلى الدرجات وهذا يظهر في أمر الله جل وعلا للرسول عليه الصلاه والسلام بالاستقامه هو أطهر البشر وأشرف الناس وخير بني آدم فدل ذلك على أن الأمر بالاستقامه من أعلى المقامات الانسان يطلب بها الى اعلى الدرجات والمولى جل وعلا امر النبي عليه الصلاه والسلام بالاستقامه في غير هذه الايه في صورة الشورى قال الله جل وعلا له فلذلك فذلوا واستقم كما امرك ولا تتبع اهواءهم هنا قال الله جل وعلا ولا تضلوا هنا قال الله جل وعلا له ولا تتبع اهواءهم لان الناس عندهم أهواف فطره بالاستقامة عندهم هم منحرفة منحرفه في البحث عن الاستقامه فاستغم كما توالات ولا تتبع أهوأهم وأمر الله جل وعلا بالاستقامة موسى وهارون قال الله جل وعلا لموسى وهارون فأجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون المولى جل وعلا مدح أهل الاستقامة وأثنى عليهم قال الله عز وجل إن الذين طابوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون يعني الاستقامه هي الطريق الموصل الى الجنه اغرب طريق يوصل الانسان اقصر طريق الى الجنه الاستقامة كما أن الخط المستقيم في علم الهندسه هو اغرب خط واصل بين البعدين او بين النقطتين كذلك الصراط المستقيم هو اغرب طريق موصل الى الجنه اي طريق مرتوي يكون بعيد عن الجنه لكن الصراط المستقيم هو الطريق الوحيد الذي يقود الى الجنه مباشره لذلك اهل الايمان يسال الله جل وعلا ان يرزقهم الاستقامه والثبات على الصراط المستقيم كما ورى الله جل وعلا في سورة الفاتحه ان المصلي في كل رقعه من رقعه الصراع يسال الله جل وعلا قائم اهدني الصراط المستقيم اي يا رب وفقنا للثبات على الصراط المستقيم حقنا الله ومن ما ينبغي ان نقوله اما الصراط صراطا لله عز وجل صراطين كما قال منقيه عليه رحمه الله صراط في هذه الدنيا وصراط يوم القيامه من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا يثبت عليه في الاخره ومن انحرف عن الصراط المستقيم في الدنيا ينحرف عن الصراط المستقيم يوم الياء في الدنيا ما هو الصراط المستقيم هو التمسك بكلام الله عز وجل والسنه النبيه عليه الصلاه والسلام باختصار هو الاسلام صرات المسلمين هو الإسلام. في الآخرة ما هو صراط المسلمين؟ وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن الإمام البخاري وعن الإمام مسلم قال: يوضع الجسر على ظهر جهنم على متن جهنم. ضح مزلة ويمر الناس عليه على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كالطرفي ومنهم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كالريح المرسله ومنهم من يمر كأجابيد الخيل ومنهم من يمر سعيا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يزحف سحبا اقدرك المرور والصراط والغياب بسرعه المرور الصراط يوم على, على, على حسب الاستقامه عليه في الدنيا وليس على حسب كثر الاحسان والرشاقة البدني في الوزن ومن نما يوام قيام وعبور الصراط المستقيم على قدر الاستقامه عليه في الدنيا وهذا مضمون ان دين الصراط المستقيم فعندما يسال الله جل وعلا سؤال لا بد ان يتصور الصراطين صراط الدنيا يسال الله جل وعلا ان يثبته عليه وصراط الآخرة يسأل الله جل وعلا ان يثبته عليه الصراط الموجود في الاخره قال النبي عليه الصلاه والسلام علي فطاطيف وكالام يعني عليه عقبات مثل الصراط المستقيم في الدنيا تماما الأهل الاسلام عليه عقبات كون الإنسان يتمسك بالصراط المستقيم الشاه يستقيم هناك عقبات حتى الشيخ إذا أراد أن يستقيم هناك عقبات هذه العقبات تتمثل في علماء الضلال في أهواء النفسي في الرغبات البشرية في اتباع الهوى تتمثل في أشياء كثيرة يوم القيامة تصور هذه العقبات على صورة خطاطيف وكالاليف يمكن نشرح الخطاطيف والكالاليف بانها عباره عن مخالب حديديه ضخمه ووسعه على الصراط والغياب اي انسان منعته الموانع من الثبات على الصراط المستقيم في الدنيا ستمنعه تلك الخطاطيف من الثبات على الصراط المستقيم والغياب ستخطفه الخطاطيف وتلقي به في يد كما منعته العقبات في الدنيا تمنعه تلك الخطاطيف والكاليف والمخالب الحديدية أي إنسان تجاوز واستعلى على هذه العقبات ولم تمنعه من الثبات على صراط المستقيم يوم القيامة يستعلي على تلك الخطاطيف ويتجاوزها إلى جنة عبر السماوات <تصفح> رحمت الله عز وجل فصرات رضى صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وهذا يدل على عارضت مطابه الاستقامه الروح الثانيه من وقفاتنا مع الاستقامه اصل الاستقامه استقامه القلب والجوارح تبع للقلب لان اعمار الجوارح انما هي انعكاس لعمل القلب اذا استقام القلب استقامت الجوارح كما قال المراجع الحميدي عليه رحمه الله في جامع العلوم والحكم القلب ملك والاناعضاء جنود فاذا طاب الملك طابت الرعيه واذا حبث الملك حبثت الرعيه القلب جسد كالملك والجوارح كلها كالرعيه والاخبار لهذا الملك اذا كان الملك صالحا امرها بالصالحات واذا كان الملك خبيثا فاجرا امرها بالخبائث والفجور لذلك الاستقامه استقامه القلب والجوارح تبع واعمال القلوب هي التي تميز الانسان وما كانت الانسان عند الله عز وجل فاهتمام الانسان ينبغي أن يكون على صلاح الباطن ويتبعه صلاح الظاهر لأن كثير من الباحثين عن الاستقامه يبحث عن استقامه الظاهر المنافقون يبحث عن الاستقامه الشكليه لكن القلوب مريضة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لذلك في القران الكريم ربنا جل وعلا اخبرنا ان محاسبه الانسان تكون على ما في قلبه وليس على ما في جوارحه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الانسان قد ينطق كلمة بلسان يزيل لهذه هذه الكلمه لكن الله جل وعلا يحاسب على نيته انما خيرا جوزي على هذا الخير وانما شرا جوزي على هذا الشر حتى ولو قال كلام طيب ينوي به الشر يجازى على النيه ولو زل لسانه وينوي الخير يحاسب على نيته الحسنه لا يوافقكم الله بالله في ايمانكم المحاسبة على القلوب وليس على الجوارح كذلك يوم القيامة الذي يبين مقارة الإنسان ما كان في قلبه يوم تومل السراير تومل السراير تكشف القلوب والضمائر وليس المظاهر والجوارح كذلك يدل على ذلك قوله تعالى في عدد من الايه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم القيامة الإنسان لا يحاسب على جسده السليم وإنما يحاسب على قلبه السليم لو كان الجسد مليء حرج لا إشكال لو كان الإنسان اعور أو اعرج أو أشل أو مصاب بمرض خطير لكن قلبه سليم فهذا عند الله جل وعلا فائز فالنبلة جل وعلا يوم القيامة يحاسب الناس على ما في قلوبهم ولا ينجو يوم القيامه إلا صاحب القلب السليم في الدنيا ابليس عليه الله يستهدف القلوب لا يستهدف الجوارح الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ابليس عليه الاعلى اول ما يوسوس يس يستهدف القلب لا يعرف ان هذا المستودع مستودع خطير اذا تم تدمير هذا المستودع الذي يحتوي على مقامات الايمان ليرتاح الشيطان تحبط جميع الاعمال وتنصف جميع الحسنات إذا استطاع ابليس ان على قلب الانسان يوسوس في صدر الانسان والصدر هو بيت القلب القفص الذي يوجد داخله القلب هو الصدر يمكن وسوسه في هذا الصدر في هذا الصدر ويستهدف هذا القلب اذا كان القلب مستعد في قبر الوسوسه جذبها وتشربها اما اذا كان القلب محصن بالايمان والورع والتقوى ردها ورفضها ورجع الشيطان خاسئا مهزوما ليعاود المره بعض المره في اوقات لاحقه يجب الدوائر الحالية مشغوله يحاول لاحقا إبليس لا يياس يحاول مره اخرى حتى يصرع الانسان يستولي على قلبه لماذا ابليس يستهدف القلب لان القلب هو مصدر الايمان الإيمان ما بغرف القلب وصدقه بالعمل، التقوى محله القلب، التقوى هنا، التقوى هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المواعظ والمحاضرات لا يستفيد منها إلا صاحب القلب السليم، قال الله عز وجل إن في ذلك لبكرة لمن كان له قلب أو أنق السمع وهو شيء، لكن ما هو القلب المعلم، بتأكيد ليس هو أغلب العضلي الموجود في قلب الإنسان والحيوان، الموجود عند الإنسان عند الحيوان، الذي هو بحجم قطط اليمن. ويميل قليلا الى اليسار ويعمل على ضخ الدم و الدوره الدمويه ليس هذا هو القلب المعني وانما هو جوهر روحي حساس هو الذي يحقق قيام الانسان وبه يكون الانسان انسانا هذا الجوهر الروحي الاطباء لا يرونه ولا يكشفونه ولا يطلعون عليه الاطباء أطباء الاعضاء والجوارح وانما يراه اطبه القلوب اطبه الشريعه العلماء الربانيين هم الذين يعادون الرقهاز القلوب جوهر روحي حساس في دافئ الإنسان يتاثر بالمعاصي ظلمة وقسوة وسوادا ويتاثر بالطاعات نورا ورقه وانشراحا هذا هو القلب المعنوي اما العضو العضلي الموجود عند الانسان والحيران فهذا له تعلق بذلك الجوهر وهو مستقر له فالاهتمام ربما يكون بصلاح القلب وليس بصلاح الجوارب لانه اذا اصطدمت استغر الجوائب. كثير من المتزمين يحرصوا على استعراض الظاهر. جزم بالسنة. حيث الجلباء والانتحاء والسنة في الظاهر. لكن مما يوسف له انه قد يكون هذا القلب مشحون بامرات. يحمل الحفظ الدفير للمتزمين. فيه رياء. فيه نفاق. لا يطلع عليه إلا الله. وهنا يكون على خطر. يوم القيامة يذهب به الى الشمال ويتفاجئ اهل الايمان يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لا معاكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين نعود بالله من حال هؤلاء فالانسان يحرص على انه يستقيم باطنا ثم يتبع استغامه الباطل استغامه الظاهر لان عمل الجوارح انما هو انعكاس لعمل القلب وما في القلب ينعكس على الجوارح لذلك اذا انحرفت العقيده كانت العقيده فاسده تقول الاخلاق فاسده استقامت العقيده كانت صحيحه تقول الاعمال صحيحه لذلك افسد الناس في هذا العالم وافجرهم وافسدهم واشدهم شرا وخطرا هم اصحاب الانحراف العقدي الكبير الملحدين والماديين الذين يقولون لا اله والحياه ماده والدين افيون الشيوخ هؤلاء افجر الناس لانه لا يخافون ربنا ولا يرضون حسابه وكلما زادت زاويه الانحراف, الانحراف في العقيده زادت زاويه الانحراف في الاخلاق انحراف كبير في العقيده انحراف خطير في الاخلاق عقيده فاسده اخلاق فاسده عقيده مدمره تكون اخلاق مدمره اذن الاهتمام ينبغي أن يكون على ما في القلوب لان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى افسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمال القلب هو محل نظر الرب عز وجل اما الاشكال والالوان والاجناس والاعطال والاوزان والاحجام هذه لا اعتراض لها في الشريعه الوقت الثالثه من وظائف مع الاستقامه حقيقه الاستقامه هي ان يفعل الانسان المأمورات ويترك المنهيات فالاستقامه لها ركنان الركن الاول في علم المأمورات ويدخل في فعل المأمورات الواجبات مثل الصلاة والصيام والزكاه والحج والجهاد في سبيل الله عز وجل وتعلم العلم والطروري وتعليمه ويدخل فيها المستحبات مثل السنن النوافل والرواتب وإطعام الفقراء وقيام الليل والأخذ باليمين والاعطاء بها المستحبات المأمورات تشمل الواجبات وتشمل المستحبات الركن الثاني ترك المنهيات ويتشمل المحرمات مثل عقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر والنظر إلى ما حرم الله عز وجل والظلم والخيانة والكذب وغيرها من المحرمات وترك الصلاة ويشمل كذلك المكروهات مثل اخذ الشمال والاعطاء فيها والنوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ودخول المسجد باليسار والخروج من المسجد باليمين أو دخول المرحاق باليمين والخروج منه باليسار المكروهات إذا الانسان استطاع ان يفعل الواجبات مع المستحبات ويترك المكروهات مع المحرمات يضمن الاستغاثه فالاستغاثه له ركنان مثل التغوى فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه إذا الانسان استطاع ان يفعل ذلك يضمن الاستغاثه على, على شرع الله وعلى دين الله الرفه الرابعه الاستغاثه وسط بين الافراط والتفريط واي عمل يعمل للشيطان فيه نزغتان اما الى افراط زياده او تفريط نقصان اما الى تشدد او تساهل اي انسان تشدد او تساهل يكون قد فارق الاستغامة فالاستغامة وسط بين طرفين وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهي تكون في الاخلاق وتكون في العقائد وتكون في العبادات الاستقامة في العقيدة ان يحرص الإنسان على اجتنام انحرافات الفرع الضاله في العقيدة فمثلا يستقيم العقيدة في فهم اسماء الله وصفاته في تجنب ضلالات المشبهة ويحذر من مزالق المعطلة فلا يكون مشبها يشبه الله المخلوقات يقول يسمع ويرى ويبسر كالبشر وكخلقه وكمان لا ينفع الصفات الله عز وجل لا يعطل الصفات ولا يقول لا يرى ولا يسمع وليس له قوه ولم يستمع على العرش يكون وضعه في التعطيل يفير من التشبيه ليقع في التعطيل لكن المنهج الوسط للاستقامه في اسماء الله وصفاته ان يصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل يثبت لله جل وعلا السمع والبصر وسائر الصفات لكن على اساس ليس كمثله شيء وهو السمع بسيط. في العظيم أيضا مسألة الإيمان الاستقامة في فهم الإيمان أن يحضر فهم الخوارج الذين كفروا المسلمين واستباح الدماء ويحضر فهم المودية الذين عطلوا الإيمان وجردوه من من الأعمال الخوارج كفر والتكب الكبير من ارتكب كبيرة فهو كافر من شرب الخمر الخمر كافر عند الخوارج من ارتكب جريمة الزنا كافر عند الخوارج. كان الدفع الخوارج ظهرة المرجع الخوارج في أقص الشمال ظهر المرجع في رصة اليمين فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما لا ينفع مع الكفل طاعة قالوا الإيمان إذا الإنسان إذا آمن فإيمانه لا يتأثر زنا شرب الخمر سلق عقب والديه ترك الصلاة إيمانه يكون كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل والميكائي بإسرائيل وهذا خطأ كبيرا. الوسط الاستقامة في فهم الإيمان أن نقول أن المؤمن مؤمن بإيمانه فاسر بكبيرته. الكبيرة تجلد الإنسان من الإيمان يكون مؤمن لكن لا نقول الإيمان ولا يتعشر لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي باستقامة فهم الايمان بين المرجع وبين الخوالد في القضاء والقدر. الاستقامة فهم القضاء والقدر يكون بين الجبرية والقدرية الجبرية الذين زعموا أن الإنسان مجبوح أن الله جبر الإنسان على الكفر وعاقبه وينصر الظلم من الله عز وجل تعالى الله عبدالله من روما كبيرا عكسا القدرية النفاء قالوا أن الله جل وعلا لم يفهد أي شيء على ولم يقدر أي شيء ولم يكتب شيء في اللوحة المحفوظ ولا يعلم لا شيء إلا بعد حدوثها لا يعلم التفاصيل لم يعلم ما قال وما سيكون ولا شك أن هذا خطأ كبير الجبريه على خطا القديريه النبات على خطا لكن اهل السنه هما منهج الاستقامه عندهم والرسوبيه ان الانسان تحت مشيئه الله عز وجل وله مشيئة خاصه وعلم الله جل على ما سيفعل الانسان وكتب الله ما علمه في اللوح المحفوظ والانسان يعمل بمشيئته وخياله لكنه لن يخالف علم الله عز وجل وليس هناك اجبار ولا اكراه وليس هناك جهل من الله عز وجل فإن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكون اذا كان كيف يكون ودون ذلك في اللغه المفروضه الاستقامة في فهم القضاء والقدر كذلك الاستقامة في النصر للانبياء في العقيده الانبياء انقسم الناس الى طوائف بعض الطوائف قدسوا الانبياء وعبدوهم مع الله عز وجل مثل اليهود والنصارى قالت اليهود العزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وبعض الطوائف من النصارى يقول المسيح هو الله عيسى عليه السلام هو الله وبعضهم يقولون أنه ثالث ثلاثة قد تجزو الأنبياء طوائف من اليهود طوائف من النصارى لكن في الاتجاه المقابل المعاكس طوائف أساك للانبياء إلى درجة التغتيل والتلبيح والإبادة اليهود عليهم ان الله قتلوا في التاريخ مئات بالآلاف الأنبياء لضخوا يحيى ونشروا زكريا عليه السلام في المنشاة ديل أساؤوا للأنبياء إلى دايد التعذيب والقتل والإعدام وأولئك رفوا الأنبياء إلى مرتبة أولوهية فالاستقامة ليست مع هؤلاء ولا هؤلاء وإنما الاستقامة أن نوقن أن لكن الله عز وجل أيدهم بالوحيد كرمهم بالمعجزات هذه وصق بين الطرفين والتي استقاموا في الأخلاق. من الاخلاق الشجاعة مثلا شجاعة وصق بين التهور وبين الجبن الزيادة في هذه الصفه تهور نقصان هذه الصفه جبن فإنه الشجاع جبان ولا متهويرا لذلك في بعض الهثام أن معاوية ابن أبي سفيان سأل عمر بن عم العاص وقال له أعياني أن أعرف شجاع هذا أم جبان toegeven, dat ik een aangevallen mens ben. Ik heb een aangevallen mens. Ik heb een aangevallen mens. Ik heb een aangevallen mens. Ik heb een aangevallen mens. Ik heb een Ik heb een aangevallen mens. Ik heb een aangevallen mens. Ik heb een Ik لكن الشجاعه الاستغناء في الشجاعه اليقدام ساعه الاقدام والاخيار ساعه الاقدام هذه هي الشجاعه يفترق الانسان فرق الشاب بين التهور وبين الشجاعه بين الجبن وبين الحكمه في شجاعه وصف بين الجبن وبين التهور كذلك انه وصف بين سوء الظن وتملد الاحساس والشعور من انسان يغار على عرضه ويغار على محارمه هذه محمودة، لكن إذا الغيرة غيرت الإنسان على الأولاد، وعلى البنات، وعلى الأعراف، وعلى الزوجات، إذا اتتام الحد، تتحول إلى اتهام للنفس، وإتهام سوء للظلم للآخرين، أما إذا انعدمت، يتحول الإنسان إلى درجة أقل من درجة الحيوان والمثيمة، ويُنسب إلى الإنسان رأى زوجته تتصور بعض من الآراف، فخاطبوا الأدلة قائلا يعني معبّر عن الغيره على هذه البنت او الزوجه وهي تصور بالدولارات فخاطبه خاطبوا الدولارات السواقة قائلا إن هو النية يا دولارات كذي ثالها لست تخشى يا أراك واراكا لو كان غيرك يا سواك قتلته ما فر مني يا سواك سواك إذا كان هذا الكلام صحيح يعتبر جنون ان يغار على زوجته ويغار على بناته حتى من المسواة لغير طائشة غير هوجاء أما إذا كان للمداعبة فلا هرق يوصب هذا الكلام العليمنا بطالب أنه قاله يخاطب به السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه فالغير وصل بين تبلد الإحساس وبين سوء ظن. كذلك التواضع وصل بين المدلة والمهانة وبين التكبر والغروب التواضع اذا زاد عن الحق المطلوب يكون الانسان حقيرا مهينا تواضع حيث لا يصيح التواضع اما اذا عدم التواضع بالكليه يكون عباره عن تكبر و وسط بين الغرور والتكبر وبين الذلة والمهانه كذلك الحب الحب عباره عن عاطفه الله جل وعلا وضعها في البشر ولولا الحب لما استمرت الحياه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 إذا مرضت فانه يداويها اذا وجدت فرصه سيتخلص منها لكن الحمد لله الانسان العاقل السمي لا يفعل ذلك اي انسان يتخلص من نفسه لا طبعا الانسان يعاني من مشاكل نفسيه يعتقد العلاج لكن الانسان الطبيعي يحب نفسه ولولا حب الانسان لنفسه لما استمرت الحياه لكن بشرط إنه حب النفس ما يتجاوز المقدار المنطوق ليصل الى درجه الانانيه والجشع انو يقول انا وبس ويلغي الاخرين مدام في الحدود المعقوله فهو صفه ضروريه لاستمرار على الحياه حب الانسان لبناته واولاده حب طبيعي لكن في وزن الحرب في هذا الحب يكون انحراف في هذا الصفح. رجل يحب بنت وحب شديد لكنه هذا الحب حب متهور طائش خاطبها قائلا أو تكلم عنها قائلا احب بنيتي ووجدت اني دفنت بنيتي في قاع وما بي ان تهون علي لكن ما خافت ان تذوق كل بعدي ان زوجتها رجلا غنيا يلطم خدها ويصب جدي وان زوجتها رجلا فقيرا اراها عنده والهم عندي سألت الله ياخذها قريبا وانت اتحب الناس عندي فاصابه ان تموت الليله وعند الحب الحب شيطاني ما هو صحيح ما هو توكل ولا هو عقيدة صحيحة فالحب نفسه لا بد ان يكون في استغامه وفي حدود het gaat over deNetKam om de Ehers umaine huspeek... ...maar op deẤt en de de is... ...han if je kij со met ons geexp indigen faced op het de Een h finals met de is 지 Rijad in de tvantsteden i by JOSH geteerd en de einde van de bezwaters. n De ...is الاستقامه متعدده وهذه وقفه مهمه موانع الاستقامه ما هي الموانع التي تمنع طالب الاستقامه من الاستقامه قسمتها الى قسمين القسم الاول موانع عامه للشيب والشباب والقسم الثاني موانع خاصه بالشباب اما الاول الموانع العامه التي تشمل الشيب والشباب فهي اذكو منها مانعين. الاول الشبهات والثاني الشهوات اما المانع الاول الشبهات فالشبهات هي عباره عن افكار خفيفه تؤثر على الاخلاق والسلوك والاعمال اذا استغربت في عقل الانسان وفي في قلبه انحرف في اخلاقه هي عباره عن وساوس يلقيها الشيطان اما شيطان الانس او شيطان الجن كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يرحي بعضهم إلى بعض الزكور القول غرورا شياطنا الإنس والجن يزين للناس الشبهات بعض الأشياء الخبيثة القبيحة يجملوها حتى يبع فيها الناس وبعض الأشياء الحسنة الكريمة يقبحوها حتى ينفر منها الناس هذه تسمى شبهاتك الشبهات قد تكون شبهات في العقيدة تمنع الإنسان من الاستغارة ينحرف على الاستغارة من شبهات العقيدة مثلا الشب في وجود الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين. عدد هريره رضي الله عنه قال يأتي الشيطان وأحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول ومن خلق ربط. وفي روايه حتى يقول ومن خلق الله. فإذا بلغه فيستعر بالله ولينتهي. وفي روايه وليقول امنت بالله. قال ابليس عليه اللعنة. يسال النساء اسئله في البداية الإنسان يتخيل إنه هذه اسئله بريئة للثقافة والمعلومات العامة ومن من خلق البشر لجواب الله من خلق الله من خلق الحجر الله من خلق القمر الله في النهاية يقول له خلق الله طبعا استدراج شيطاني خبيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إنسان وصل هذه المرحله يقول اعوذ بالله يعني في هذا عبارة عن كمين عمل ابليس ليفترسه في مجال شبهات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف ان هذه وصفه ابقاء الشيطان الجن يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي يعني ما يستمر في هذه الافكار لأنه لو استمر قد يقع في الالحاد والزندره جماعه الملحدين يبليس عليه لا يفترسهم في هذا المجال سالهم هذه الاسئله ما عندهم اجابات قالوا ما في اله لا اله ولا حياه ماده وحاولوا ينقصلوا لهذه الشبهة عن طريق نظريات كثيرة من النظريات التطور عالم الأحياء المتخصص شارلز داروين وضع نظريه التطور من الشبهة الالتغاء <تصفيق> لأنه في وجود الإله إنه هذا الإله إنه هذا العالم ليس هو إله وليس هناك رب وليس هناك خالق في هذا العالم وإنما الذي أوجد المخلوقات الطبيعة كيف أوجد المخلوقات عن طريق الصدفة الطبيعه كيف يعد بالمقولات عن طريق السفر طبعاً ذاك كلام متخبط علميا غير ثابت ولا منطقي ولا عاملين لكن للأسف الشديد كثير من الناس يقتنعوا بهذه النظريه بعض المثقفين وبعض المتعلمين وقد يكونوا محاضرين في الجامعات يقتنعوا بهذه النظريه هذه نظريه فاشله باطنه فالانسان يرجع الى في بهذه الشورى. ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والله الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء انتهى الموضوع الشبهات تحسن بالعلم انسان متعلم لا تاتي فيه شبهات لكن المشكله في الانسان الجاهل العام غير متعلم والحق انه يسال يسال اهل العلم فاسال اهل ان كنتم لا تعلمون الشبهات قد تكون في الحدود وقد تكون شبهات في الحجاب وقد تكون شبهات في الاحكام الشرعيه مثلا شبهه قديمه قالها الفلاسفة او العلاء المعدين. اعمر بصر و اعمر بصيرة. اطلق شبهة في زمنه و اتعذروا الحدود. اليد. دية هذه اليد خمسمية دينار من الدهر. يعني خمسة اواغي من الدهر. اذا انسان فقطع للانسان ادية الشرعية خمسمية دينار من الدهر. لكن اذا سرق الانسان نصاب السرعة وهو ربع دينار تبطع يدره. لان هذا كيف ربع دينار يكون كافي لقطع ليك مع أنك لمدالية خمسمائة دينار من الدهر وهذه شبه سجلها شعرا قال يظن بخمسمائين عسجة هولية ما بالها قطعة في ربع دينار تناقض ما لنا إلا سقوط له وأن نعوذ بمولانا من النار هذا السبيل يعني نصر نصر التناقض قال تناقض ما لنا إلا السقوط له لا إنسان جاهل. لكن هذا العلم رد عليه، رد عليها العلم رد مختصر. قالوا له لما كانت اليد أمينة كانت خمينة ولما خانت هانت. انتهى الموضوع. لما تكون اليد يد إنسان تكون يد رخيصة ربع دينار كافي تقطع. لكن لما تكون يد أمينة يعتدي عليها الإنسان ظالم تكون يد غالية خمسينير دينار منتها. وذا بيجوا على هذه الشبهات، وعند شبهات كثير اخرى، شبهات قد تكون قديمه وقد تكون جديده، شبهات قد تطور حديثه، شبهات قديمه، وبعض الناس بده يثيروا شبهات قديمه حتى انه يشوشوا على اهل الاستقرار، قد تكون شبهه في الحجاب، حجاب المره المسلمه، بعض المرضانيين نفسيا عندهم طعن او طعون في زياده الحجاب, الحجاب المره المسلمه، بهذا النظر ان الحجاب الكامل او النجاه، و سيبرموجي والكفين لكن خلاص كلامهم سجلها بعض الفصحاء قالوا إن سمننا وقتنا شيئا عجاب قالوا كلاما يسرع الحجاب قالوا خياما علقت فوق الرقاب قالوا ظلاما حالكا بين الشباب قالوا التخلف والتأخف في النغاب قالوا التطور والرشاقة في غياب يا أختنا هانعوا عبار الحاقدين من الرياب. يا أختنا هم صادقون بأيهم مثل الكلاب يا أختنا أنت العافيفة والمصورة بالحجاب يا أختنا صبرا فالجنة المهوى ويا حسن الماء. يعني الشبهات قد تكون حتى في حجاب المرأة المسلمة لا يتركوا الفتيات للاستلاء وإنما يطعن حتى في حجاب المرأة المسلمة الذي هو عنوان العفة والطهارة والاستقامة شبهات علاج بالعلم انسان متعلم من الشبهات اذا كان انسان غير متعلم يسأل المتعلمين ولا يتاثر بالشبهات اي شبهه جاء انسان صغير او كبير شاب او شابة رجل أو يبادر مباشره الى اهل العلم اتصاب بالتليفون او عبر الفيسبوك او عبر السكايب وسائل الاتصال متوفره يسال ولا يتأثر بهذه الشبهه حتى يعرف كلام اهل العلم وردوا على هذه الشبهه المانع الاول شبهه المانع العام المانع الثاني الشهوات ضمن الموانع العام الشهوات عباره عن غرائز مركبه في الإنسان وربنا جل وعلا اجعلهم مزينه في جنس البشر قال الله عز وجل زينا للناس خطوا من النساء والبنين والقراطيل المقنطره من الذهب والفطة والخيل المسومه والأنعام والحرق ذلك متاعو الحياة الدنيا والله العنده والحسط هذه الشهوات قد تكون عائق كبير امام مقطاع كبير من الناس تثور بينهم وبين الاستقامة بعض الناس ينحرف على الاستقامة بسبب شهوه المال يأكل الربا يأكل الحرام يأكل الرجوة يأكل أموال الأيتام شهوة البطن وحب المال بعض الناس يقودهم من بليس إلى جهنم عن طريق شهوة النصر ينظر النساء كاسيات الع Natural اول مره تنظر إلى الرجال ونظر المحرم بعض الناس يقودهم من بليس إلى جهنم عن طريق النصر وبعض الناس عن طريق اللسان غيمة، نميمة، يطيع همز، لمز، شماتة سخريه استهزاء شهادة الزور يمين رموس شهوة اللسان وبعض الناس يدخل عليهم ايبليس بشهوة اليد مثال عنده قوة شهوات البطش يظلم الناس يعتدي على المساكين على المساطى يدخل جهنم من هذا الباب الشهوات قد تكون من الموانع وهذه الشهوات ما عندها علاج إلا بالصبر يمكن إن يصبر ويسيطر على تصرفاته وإنفعالاته لينجو ويسلم من شر هذه الشهوات الشهوات علاجها بالصبر والشهوات علاجها بالعلم هذا مختصار الشهوات الموانع العامة وهي مانعين أما الموانع الخاصة فهي متعددة خاصة بالشباب. وخصصنا الشباب لأن الشباب الآن يعاني من عقبات كثيرة تكون بينهم وبين الاستقامة. من هذه العقبات العقب اللولة المانعة الأول تراجع دور الأسرة. الأسرة هي الأساس في التنبيع. المهضن الأول للتنبيع. الرجال يتخافض من الأسرة. العبطاء المصنع في الأسرة. العبطاء الثوناء داخل الأسرة. الأسرة المستقيمة. لذلك الأعداء وجهوا سهامهم لهذه الأسرة لتفتيت الأسرة وتفكيكها وتدميرها وللاسف نجحوا مع كثير من الأسرة والأسرة لا تخل من حالات أربعة الحال الأولى أن تكون الأسرة على استقامة يكون طبعاً مستقيم ويكون مستقيمة الأسرة كلها على استقامة لكنها متساهلة في التربية عندهم تساول في تربيه الاولاد عندهم تساول في تربيه البنات الأب مستغيم والام مستغيم على منهج والسنة والجماعة لكنهم مقصرين في التربية والمتابعة للأولاد والبنات هنا يكون الأولاد والبنات ضهية للتصير في الشارع والتولير يكون فعنهم أيتام ويصدق عليهم الشاعر ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وحرفاه دليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أم من تخلق أبوا مشغولة. يكون موجودة. الام الأب موجود والأم موجودة لكنهم لكن الأولاد كان لأنه ما في إرشاد ما في توجيه ما في متابعة وقد يكون المغرر حصنا الظل عندهم ثقة كبيرة في الأولاد وفي البنات يقول الولد مستغيم ما بيعمل حاجة كعبكويس البيت كذلك مستغيمة هذه الثقة الزائدة قد تكون في غير محلها الأسرة يكون مستغيمة ومتصر بالتربية قد يكون دا السود في الأسباب لانحراف الأولاد والبنات الحالة الثانية أن تكون الأسرة منحرفة يعني الأب على الخراف والأم نفسها على الخراف، وده هنا الخراب، ال... الخراب بعينه دهن الدمار الكامل للأسرة، وهذه الأسرة بهذه الصورة لا تخرج الى الفاشلين، لا تصل إلى المجرمين، هذه عباره عن كل ما تهدد المجتمع الأسرة إذا كان الأب منحرف والأم منحرفة يكون ذا زمن الفشل، في زمن الفشل ينحرف الصغار والكبار، فالشيخ لا ينعم بالوقار. والطفل قد شبع على الصغار والأم في المساء تلعب القمار وفي النهار دابت في شواطئ البحار والزوج مستعار متينا يسكره الغزل أسر مفكة منحلفة هذه لا تخرب إلا الفاشلين والفاشلات المنحرفين والمنحرفات وللاسف الشديد في مجتمعات لهم كثيرين يظهر أحيانا في المسالف أحيانا في قدوات للشباب وأحيانا في ميادين مختلفة يكونوا خريجين لأسر أفككا ويقول الأولاد لا يعرفون أدب ولا تربية من طرائف ما ذكر الإمام الاصمعي ذكر حكاية لولد أسأل أدب مع أبوه قال ابوه الجاني مقصر في التربية جنى على نفسه هو القادر والمقتول، هو الجاني والمجني عليه الأب ستقصر في التربية يقول هو المتضرر الأول الإمام الاصمعي قال كان رجل في بريتامين يقال له تزوج امراه وكان هذا الرجل سريع الجواب جواب. حاضر للجواب لا يكاد ان يعني نقول عدو اللغة بتاعبه رباطاني. حاضر البديع وسريع الجواب جواب. تزوج امراه من بديتامين وقال لها عالقما. ولد ام جمعة من الاولاد. لم يعيش منهم الا واحد. اسمه مرة. وكان اسرع جواب من ابيه. ونحظ الاسماء. الاب حاضر. والام عالقما. والولد مرة. يعني لمة المساهة في هذا المساء. وقضى الله أنه الولد اختلف معنا في مسألة من المسائل في السبوه ومن أس ودعوا منهم الحبار في غمة إساءة قد الولد للأبل قال الأبل الولد إنك خبيث قسمك يا مرى فقال له مرى أخبث مني من سمعني بني له إنك لمر لي مرة. فقال الولد يا يا قال له انك لم يكن يا مروه فقال الرجل هذه اعجبتني حلاوتك يا حملا قال له ولي ما ازداد الا سوء ادب فقال له اتجنن من الشوق العنق قال له ما حاجهك الى تهديد فقال له ولد الذي نشأت بين يدي احوج اليه مني قال ولد لي قال الاب لولدي ما جراءك علي إلا فتوري عنك. قال له لك انت عبان كبير تفاصح تتلعام قال له إذا نفسك فلوم في مشكلتك ما مشكلتك نفسك فلوم لوم نفسك ما تلوم قال له إذا قمت عليك أو دعتك ضربا ما أنت أشد بطش مني قال له قوم من ما أنت أشد بطش مني فقال لو تظلمني إذا ضرقته قال لو أولي في ذلك تجرب أولي شوك في ذلك دار الحبار لحد ما قال له تالله لست من الناس فقال له من شابه أباه فما ظلم واستمر الحبار لحد ما في النهاية قال يا رب ترزق الناس أولاداً في وترزقني شيطانا شيطاناً فقال الولد يا أبي أما علمت أن العصر من العصية وأن الحية لا تلد إلا حيا فانقطع الأب وما عاش الا يوم وليله مات من المغصب بعد يوم وليله كتله بهذه الصوره من الجانب؟ الأب هو الجاني لو كان رب لما كان وصل الى هذه الحاله والمرحله فالاسره اذا كان مفرقه لا تخرج الا الفاشلين والفاشلات وهذا خطر على المجتمع الحاله الثالثه للاسره ان يكون الاب على انحراف والاولاد على استغامه مثل ما حدث الله ان ابراهيم عليه السلام الولد الفتى ابراهيم نبي صالح مرسل لكن الاب ازر مشرك كافر هنا قام الولد بواجب النصيحه ومحاورته بادب واحترام ويذكر في كتاب ابراهيم إذ قال لابيه يا ابي انه كان صديقا نبي يا اطفال يا ابي لما تعظ ما لا يسمع ولا يفهم ولا يعقل شيئا الا اهل الحوار ومذكور بالايات حديثا على الاسره الولد إذا وجد أباه على الفراح لتطلب النصيحة بالتي هي أحسن. الأبد إبراهيم قال له يا أبو يا أبتي. ما قال له يا جافر. ما قال له يا مشري. ولا قال له يا منافق ولا يا كافر. ولا قال له يا حاج ولا يا تلكين. قال له يا أبتي. يعني خطاب بتاعه. مودة واحترام. مع له أبو مشري. إبراهيم نبي. الحاله الرابعه للأسرة أن يكون الآباء على الاستقامة لكن الأولاد على بحراح. مثل ما ذكر الله جل وعلا عن نوح عليه السلام. نبي من الانبياء من قول لكن ولده كافر. قال يا ابني اركب ما على ولا تقوم مع الكافرين. قال سقاوه الى جبل. يعصيمني من المه. في هذه الحالة الآن لازم يستمر بالتربية والنصيحة للولد وما يقص. امتحى اه اربعة حالات الاسرة لا خامس سنة. ما هو واجب الاسرة تجاه الولاد? تراجع الاسرة من اسباب انحراف الشباب من الموانع الى ما هو دور الاسرة تجاه الشباب اولاً الدعاء لهم قبل ان يولد وبعد ان يولد قبل الميلاد ربنا جل وعلا ذكر ابراهيم عليه السلام قال يا رب هب لي من الصالحين قبل ان يولد قال يا رب اسالك فرزقني ولدا صالحا فبشره الله بغلام حليم وبشره بغلام عليم قبل الميلاد بعد الميلاد ربنا ذكر دعاء بعض الرحمن انهم يقولون ربنا قبلنا من ازواجنا وذرياتنا قوه اعين واجعلنا للمتقين امام ثانيا ربطهم بالله عز وجل نربط الولد بالله ونخبب الولد بالله كما وصى لغمان ابنه يا أبليا لا أشرك بالله إن الشرك رضم عظيم يا أبليا إنها إن تكم اتقال حبة من خردل فتكم في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأكدها الله إن الله وطيفه الخبير إذا الولد علم حق الله سيعرف حق الوالدين سيعرف حق الجيران والإخوان والضيفان ومن ضيع حق الله ضيع بقية الحبوب لذلك التقديم الصحيحة أن نربط الولد بالله رب العالمين لينشا خايفا من الله لكن اذا نشا الولد خايف من الاب الاب قد ينشغل قد ينام قد يافل قد يخضع الى التحايل على الاب الولد ممكن يتحايل على الاب اذا نشا الولد يخشى القانون والسلطان والشرطه والبوليس ممكن يخدع القانون يتحايل على الشرطه وكم من المجرمين فلتوا بجرامهم تحايل على القانون لكن اذا نشا الولد يراقب الله أي محاولة للتحايل ستكون فاشلة لأن الله جل وعلا لا يخدع يطلع ويعلم خائرة الأعين وما تخفي الصدور وأي إيسان حاول يخدع الله يكون إيسان أبله مغفل كفعل المنافذين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم المرض فزادهم الله ورحمة ثالثا يطابق طعامهم. يعصبك إن أولاده وبناته لا يأكل إلا الطعام الطيب الحلال لأن أي طعام أي لحم نفت من الحرام فالنار اولى به يكون تغريب لهم من الحرام ومساعد لهم الى دخول جهنم رابعا حثرهم على العلم الشرعي التعلم الولد إذا تعلم العلم الشرعي أطاع والده وبر امه أما إذا كان جاهلا يكون خطر على الوسر لازم نحفظهم على تعلم العلم الشرعي كما قالتهم سوفياني قد إليه له تفرع للعلم وأنا أكفيك بميو زلي قلت له ما من لكل وشرا لتأكله كل شدده وكمشي أدري يتعلم كذلك أنه حجر العسقلاني ألف بلوانورام من عديدة الأحكام لولدي ليحفظه وكان عمر الولد 13 سنة فعلف له هذا الكتاب يدرس الآن في الصين فحقهم على العلم الشرعي من أسباب استمامتهم كذلك تعاهدهم بالتربيه في وقت مبكر ملازم نتعاهد الأولاد والبنات ونتابعهم في وقت مبكر وليس بعد فوات الأوان نتحسر من الدم لأن قد ينفع أدب الأولاد في الصغر وليس ينفعهم من بعده ادب ان روصونا إذا عددتها اعتدلت ولا يلين ولو ينتهر الخشب لو ردما يكون صغار يكون كما صال الطريق التشكيل يكون ساهل والتطويق يكون هين لكن إذا كبروا يكون زي الاخشاب اليابسه اما ان تترك هكذا وإما ان تقصر قد ينفع الادب والاوراق في صغر ليس ينفعهم من بعدي ادب ان الغصون اذا عددتها اعتدلت ولا يلين ولا لا يدروا الخشب لا تتكلمن لاباؤهم هاد يقصروا يهملوا المتابعه وبعدين يندموا بعد فوات الاوان يقول الولد بقى ما بنسمع الكلام فضحنا شوه صمعتنا بعد فوات الاوان شأن الكلام ده ما يحصل لا بد من المتابعة المبكرة متابعة لأولاد البنات كيف يقرؤون كيف يدخلون ما من يسيرون ماذا يقرؤون ما هي المواقع التي يتصفحون دي من واجباتنا لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قووا انفسكم و وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة دي بعض العناصر في دور الاسره في الشباب وده المانع الأول من الموانع الخاصة المانع الثاني تراجع دور المدرسة بعد الأسرة المجتمع المصادر الثاني مباشرة المدرسة هي المحضن التاني للتربيه، ورأس الروح في المدرسة هو المعلم إذا كان المعلم قدفة للطلاب يخرج أجيال مستقيمة إذا كان المعلم صادق في عمله ومتقن لواجبه سيخرج لنا الأجيال النافعة والأبطال والنظمات أما إذا كان المعلم نفسه على انحراف أو على ضعف أو غير مغلص في عمله أو غير صادق أو غير مؤهل علميا ولا أخلاقيا في هذه المصيبة إذا المعلم لم يكن عدلا سرى روح العدالة في الشباب ضئيلة وإذا المعلم سأل لحظة بصورة جاءت على يده عن بصار اذا إذا كان المعلم بلقنا الطلاب معلومات مغلوطه أفكار الطلاب تطلع ملوثة ومشوشه قد تكون افكار حاديه قد تكون أفكار فيها بدع وخرافات قد تكون افكار يهوليه اذا لا بد للمعلم ان يكون قبر ضاحيه مدرسه لا بد ان تكون بالدرق. ومن يتصدى للتعليم لازم يكون مؤهل لذلك النسب نسبه الدخول الى كليه التربيه ينبغي ان تكون من اعلى النسب لا بد اخطر شرائح المجتمع هؤلاء الذين يصوغون العقول والافكار والأفكار هي أساس التغيير لذلك فهذه النسب مفقه في النسب عالية حتى الإنسان اللي يتخرج من كلية التربية يكون انسان على درجة من الذكاء وسرعه البديهه وقوه الملاحمة يعرف الشاب النابلة والطالب الذي يمكن أن يكون قائدا في المستقبل حتى انه يستخرج المواهب المدفونه وينميها الإمام الزهري رحمه الله يتكلم عن الإمام الدرزالي قال نظر الإمام البرزاري إلى خطي فقال لي خطك هذا يشبه خط المحدثين قال فحبب الله لي الحديث اصبحنا من المحدثين كان عارض من أستاذ أستاذ قال خطك هذا يشبه خط المحدثين فقال محدثا ومعلم نبيه آخر وجد طالب من الطلاب مهتم بالرؤية هذه الكلمة تصر الأمل لتحسن العمل Kijk, in het bureau op het insteek van het de in van het de لذلك المولى جل وعلا وصّى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجالسها الخير واصبر نفسك مع الذين يدلون ربهم بالغداة والعشين يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زنة الحياة الدنيا ولا تطعم أنه وفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يرسال خير ذلك ينفع الإنسان حي رميدا إذا كان حي ينفعه يذكره وإذا ليس يفقده إذا غاب يبحث عنه إذا تعلم يشجلوه وإذا عمل ينفسوه يقولوا سلام خير أما إذا مات يتراحبوا عليه ويصولوا عليه ولا ينسوه بعضهم يعمل صدامات جارية بعض الشباب مات أصحاؤهم فجملوا التبرعات <تصفيق> <تصفيق> شباب مكروي تطيب عندهم خمس من الشباب ماتوا فيها في حادث فالطلاب في الكلية جملوا تبرعات ونحصل منهم طلاب صالحين جمعوا تبرعات و تفاكروا ما يصنع الجارية ممكن يفعلوها لهؤلاء القوم فاقترفوا سعي الماء، وحدين اقترفوا مستشفى، وحدين اقترفوا معهد، وآخرين اقترفوا مصامع، ففكروا في أعماله وفعلوا بعضها. لمن الدروس الصالحين ينفع الإنسان حي وميتا لذلك يوم القيامة الإنسان الذي لم, ي... لم يحضر الدروس الصالحين يندم. الكفار يوم القيامه ربنا يقول فما لنا من شافعين ولا صديق حمين صديق الصديق ينفع صديقه حتى يوم الغيامة الصديق الصالح حتى يوم الغيامة أما الفاجر يوم الغيامة صداغه تتحول إلى عداوة ألا خلاه يومئذ بعضهم لبعض العدوين إلا المتقين فلما شافوا الأصدداء الصالحين نفعوا أصدداؤهم قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أننا لنا كرة فنكون من المؤمنين ربنا لكن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز والعزيز أما جلس الشر ولكن يقولون ان حي هناك ميت إذا مات من يكون عليه يفكروا في كيف من يكون يقول لك والله هناك من إذا مات يقول لك هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هناك من هناك من هناك من هناك حتى هناك من هناك من هناك من هناك من هناك إن الإنسان العاقل ما يختارها ولا أصلاً لأنه يخزلوه حيًّا ويخزلوه ميدًا فجلوا نساء خير من أسباب السبات على الاستغامة كذلك من أسباب السبات على الاستغامة العمل بالنصائح والمواعظ إنسان سمع موعظة يتهد من يعمل بها يعين على الاستغامة دو عض الله جل وعلا القائل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وهشد تثبيتا واذا لا هديناهم من لكنا أجرًا عظيمًا ولا هديناهم صراط مستقيم. يعني الإنسان يبدأ يعمل ما تعلم طرف، أمسك طرف الصراط المستقيم ربنا بيهدينه فلا بغيط الصراط والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الإنسان لقى فرصة لعمل الخير يبادر، يقلم هذه الفرصة وفي تحذير خطير إنه إذا لم يقلم هذه الفرصة صرف الله قلبه فلن يتمكن أبدا من فعلها ليه في قوله تعالى يا جهة الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم لدعوة لكن التحذير وعن أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه إليه تبشرون قال ابن القيم يحول بين المؤمن والمعصية كما يحول بين الكافر والإيمان ربنا جعل بعض يحول بين المرء وقلبه يعني بعض الناس ربنا يحول بينه وبين الطاعة مخزولين غير وففين لا الصيام ولا قراءة القرآن ولا صلاه ولا أي عمل صالح مخزولين لأنهم عندهم فرص لم يغتنموها فصرف الله قلوبهم والدليل قوله تعالى فلما زاروا ازار الله قلوبهم والله لا يهد القوم الفاسدين هم الذين بدؤوا بزواج فازار الله قلوبهم وايضا الدليل قوله تعالى ونقلب افئدتهم واوصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره كان من منفصل الايمان الباب مفتوح لكن ترددوا تاخر ما قلنا منفوصه فربنا ينالوا على اصارهم على الايمان لحد ما ماتوا على سوء الخاتم والكفار من اهل النار خالدين فيه ابدا ما هو السبب نطلب أفئدتهم وأخصارهم كما لم يؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعظمون الحصة عن العمال العمال الصالحة والاجتهاد فيها من أسباب الاستقامة الثبات على الاستقامة فالشاق لابد أنه يغفر من الصالحة ومن العمال الصالحة المؤثرة أثير مباشر في الاستقامة الصلاح في الإسلام لمن ترك الصلاح ربنا قال قلت ما اوحي اليك من الكتاب واقن الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فوحش المنكرات كثيره الصلاه تنهى اصحابها عنها اخيرا من المعينات على الاستغامه التي تعين الانسان على ان يكون من الاستغامه ويكون من الثابتين على الصراط المستقيم ان يستعين بالله جل وعلا اولا واخرا ونختم كلامنا بهذه الكلمات نسأل الله عجيب وعلا إهدينا الصراط المصطبين الصلاة الذين أرعب عليهم وغير الموضوع عليهم ورضوا عليهم آمين السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله.